هناك سائل يعني سأل عن حكم الساحر هل له من توبة أو لا فالجواب طبعا نعم السحر له توبة لأن السحر يعني غاية ما يكون يعني غاية يعني أقصى ما يكون أن يكون كفرا بالله تبارك وتعالى والكافر كما سبق إن تاب, تاب الله عليه وسائل يسأل عن الرياء هل هو شرك أكبر أم لا فالجواب طبعا لا وهل الرياء داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل هو داخل في عموم هذه الآية في ذلك خلاف بين أهل العلم والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل في ذلك هذا يقول هل نستطيع أن نقيس المتبرجات على الصحابي الذي لعن شارب الخمر طبعا لعن المتبرجات إن كان على وجه العموم والجنس فهذا جائز نقول لعن الله المتبرجات ولكن متبرجة بعينها آه؟ الأصل عدم ماذا لعنها هذا هو الأصل. بعينها هذا هو الأصل لتلعن بعينها هذا هو الأصل ولكن في بعض الحالات يعني قد يجوز لعنه دون طبعا أن يصرح لها بذلك يعني دون أن يصرح لها بذلك فمثلا لو فرضنا مثلا أن هناك مثلا في حي ما يعني متبرجة من المتبرجات وهذه المتبرجة والعياذ بالله يعني حصل على يدها يعني فساد عظيم فساد يعني عظيم جدا في ذلك الحي فيعني يعني مثل يعني هذه المتبرجة يعني إن لم توجد يعني موانع يعني تمنع من لعنها فقد يقال ماذا بجوازه لعنها إذا فالحاصل يعني دائما كما أقول يعني لا ينبغي للإنسان أن يتوسع بهذا الباب لأن الأصل هو عدم اللعن والله أعلم يقول ما هي شروط وموانع تكفير الأعيان طبعا هذا يحتاج لا يعني قد لا قد لايك فيه درس ولكن بالمناسبة يعني أود فقط أن أفيدكم يعني بمرجع يعني قد تستفيدون منه في هذا الباب وهو كتاب شيخ براهيم الرحيلي آه لا أنا ما كثير معين البدعة آه آه عنده كتاب في البدعة وضوابط البدعة عنده كتاب في البدعة وضوابط البدعة نسيته يعني اسمه دع في الحصة القادمة يعني اتيكم به المهم انه يعني في هذا الكتاب يعني ذكر يعني شروط شروط التبديع وموانع التبديع وشروط التبديع وموانع التبديع هي نفسها شروط التكفير وموانع التكفير وهي نفسها شروط التفسيق وموانع ماذا التفسيق فيرجع يعني لهذا الكتاب والله تعالى أعلم ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صافرك وأجب إليك